إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولىك هم الكافرون حقا واعددنا للكافرين عذابا مهينا وَذنَ آمَنُوا بِاللَّه يرُسُلِهِ وَلَمْ يفَِقُوا بَيْنحَدٍ مِنْهُ وَلَم يُفَِقوا بَيْن أحدَدٍ مِنهُم أُلئِكَ سَوْفَلوتِهِمُ أُجورَهُم وَكَانَ اللهَّهُ غَفُورَ الرَّحيمَا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكِتابِآتُ نَزِل عَلَيْهِم كِتابًا مِنَ السَّماء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 وَقُلنا لَهُم دَخُلُ الْ البَابَسُجد وَقُلنا لَم لا تَعددّ فيِي السَّبد وَأَخَذْنَا مِنهُ مساقًا غَلضاق فَبِمَانَ قَضْهِم مسَاقَهُم وَكُفرْرِهِم بآياتاتِ اللهِ وَقَدْلَهِمُ لَ بِآاء بِغيِ حَقق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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتباع الظن الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ويوم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما إنِ أَو حَينَ إلَككَم أَو حَينَ إى نُحِم وََّ بِ مِنْ بعدَعِْه وَأَحَينَ إلى إبَهِمَ وَإسممَاعِلَ وَإِسحَاقَ وَعقُوبَ وَلَسْبط وَعيسَ وَأَيوبَ وَيونُ سَهَارونَ وَسُلَم وَآتَن داءُدَ زَبُوراء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك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 يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْضٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِن مَّرَأَةً هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ لنسيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ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 يرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة, والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وَإِن كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر من او جاء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 يياأَهَا الذيينَ آملُذكُرون مَتَ الله عَلَْكُم إذهَم مقومَوم نَ إنَ بسُطُ إلَكُمُ أيدِيَهُم فَكَفأَيدَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُ الله وَعَلَ اللهِ فَنْ يَيدَوَككلِمُؤمِنون وَلَقدَد خَذَ اللَّهُ مسَاقَبًا إسر إَِّ وَبَعثْنا منِنهُم مُثنعشررَ نَ قيبَ الله إنِي معكُم إنِ قنتُمُ الصلاة وَآتَييتُمُ الزَّكاتَ وَآماتُم بِرسُري وَزَّلُتُمُهمم وأقبُّم الله قَضًا حسَسَن اللَ كَفرِرًا النعَنكمُم سَئاتِكم لَ كَفرِرا النعَنْكمُم سَئاتِكُم وَلا أُدَخِن نكُم جََّاتٍ تَجرِي مِن تحتِه لننهارُ فمَا كَثَرَ بَ بعد ذلكلِكَ مِنْكمُ فَقَب سَواء السَّبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطالع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومِن الذيينَ قالوا إِا نَصار أَخَذْنَ مِسَاقَهُم فَنَسُ حَظًا مِماا ذُكرِروا بهِه فَنَسُ حَظَّم مِماا ذُكرِروا بهِهِ فَأَغْرَينا بيننَهُم العدوَةَ وَالْبَغْضَ أَلى يَوْمِ القِيياامَ وَسَو فَننَ بِئُهُم اللله بِماَا كان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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا مِنَ العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كَتَبَ الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين